ثورة أطفال الحجارة هي ثورة الإيمان الصادق والصبر العظيم ثورة أطفال وراءهم رجال يطلبون الموت يتوهب لهم الحياة أبطال أعادوا لنا مجد الأمة الإسلام أمة التحدي والصمود هيّثوا روا الرجال واصنعوا نور الأمم أنتم القادة الأبط أنتم أصحاب الهمم هيّثوا روا الرجال واصنعوا نور الأمم أنتم القادة الأبط أنتم أصحاب الهمام أنتم أصحاب الهمام أنتم السادة العظام أنتم أصحاب الأمل أرضكم أرض السلام مهبطن النور التمام أنتم السادة العظام أنتم أصحاب الأمل أرضكم أرض السلام مهبطن النور التمام انتم السنر العظام انتم صحيحون الامن ارضكم ارض السلام ما بط النور التمام ما بطل نور توروا يرجال واصنعوا نور الامام انتم القدى الابات انتم صحيحون الهمم هيا توروا يرجال واصنعوا نور الامام انتم القدى الابات انتم صحيحون الهمم انتم صحيحون الهمم وبها صل الإمام انه خير الانام وزوة الرسل عند صخرة السلام وبها صلى الإمام إنه خير الأنام قدوة الرسل الكرام عند صخرة السلام وبها صل الإمام إنه خير الأنام قدوة الرسل الكرام عند صخرة السلام عند صخرة السلام هيتوا روي رجال واضنعوا نور الأمم أنتم القدل من أبات أنتم صعق الهمم هيتوا رجال واضنعوا نور الأمم أنتم القدل أحبات أنتم أصحاب الهمام أنتم أصحاب الهمام راية الإسلام تعلق ما راية الضلال تملأ القلب يقينا راسخا مثل الجبال راية الإسلام تعلق ما راية الضلال تملأ القلب يقينا راسخا مثل الجبال راية الإسلام تعلق ما راية الضلال تملأ القلب يقينا راسخا مثل الجبال راسخا مثل الجبال حيّث روي رجال وصنعوا رجلا أمم أنتم القد الغبات أنتم أصحاب الهمم هيثوروا يا رجال اصنعوا الأمم أنتم القد الغبات أنتم أصحاب الهمم أنتم أصحاب الهمم أمة القرآن ثوري حطم هذه القيود وامضي في درب الجهاد إنه درب الخلود أمة القرآن ثوري حطم هذه القيود وامضي في <متصفيق> درب الجهاد إنه درب الخلود أمة القرآن ثوري حطم هذه وامض في درب الجهاد إنه درب الخلود إنه درب الخلود هيتو يا رجال اصنعوا نور الأمم انتم القدا الغبات انتم اصحاب الهمم هيتو يا رجال اصنعوا نور الامم انتم القدا الغبات انتم اصحاب الهمم انتم اصحاب الهمم هيتو يا رجال اصنعوا نور الامم انتم القدا الغبات انتم اصحاب همم وازنعوا نور الأمم أنتم القادة الأبات أنتم أصحاب الهمم أنتم أصحاب الهمم